<متحدث> من الله مع الذين دقوا الذين هم محقين <ناوة> الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المرة نستهديك ونستغفره ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ونغفرك ون ويفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك فقنا عذابك يومك محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار عباد الله إننا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 I mean to a man in